ومن تك السيئات يومئذ فان قد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر مما قتلكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأن نوم اِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَك بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُم آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً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 يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك كل يوم لله واحد قهار